سكنوا انا نؤمن كتم ايمان دار او كسر رب العالمين هي وعبادات رب العالمين كان اجدي او كسر ان بجما ايمان هي خدفتن وام عباده بوخدفتن كان يعني خبالزن يعني نفسكم بالزن وخباريزا وأهليكم ومالتكو جنيدكو بتيكتكو كردكو كشيتكو نارا في من قو تفعلها أمرك مابي ويتيع واقع ها؟ نباراها نباريه مابي واقع واقع يعني لقايا see藥 P nécess jal each other in him Ko Sim ramelleте muna f unaware seg cim강 kha. Parasna. Praha to ke ni aha come Ta kha số imani. Emani or tudha chose. Teman sall household i där. Kataated EN 으 a te super دشت C clinician ingri k Bene. Eman whichbod shab Question. ferie désh Supreme.到 أamorphpieces imani.統ga kade و الناس و الحجار للكافرين. عدت لیل کافرین اف آقری آیتی حاضر کرن با که مروبید کافر حتی عطا تدارون ایماندار حتی عطا تدارون بید اهلی توخید روید بس اف آیت دیل که ایمانداری شکر خونه پارزید به چه بیشتر نو جهنم دادی بیده سبب هنده بیده سوتن آقری جهنم بیده عذاب دان نو جهنم فعند بيام بس الله عليه وسلم جيد اتقوا النار ولو بشق تمرتين خبار اذا الج اوغري جهنم يرشل خبارزين اوغري جهنم بفعل الطاعات وترك المعاصي ما في ارشاد الامر انفسكم يعني خبار اذا الاغري جهنم شل خبارزين ابكرنا عباداتها ابكرنا واجباتها ابكرنا مستحباتها واجتخير وصنة ونكرناقو نحا ديهو خبارزي فان دي هاتي سرف الصارح وقت التفسير وفيك دي الصحابة التابعية هما ها فيقوتي يوتيتو دي, دي, دي, دي خبارزي لأغري جهنمي بشي بفعل طاعاتي وترك المعاصي كرنا عبادتها وكرنا واجباتها نكرنا نحا هفامر في خبارس لشي خبارس لأغري جهنمي هما ها كاملو في التنة بجد من ايمان وباريه بعمل ايمان بتنه من وقتا بشكل انا و نفعار ايمان بارية بتنه بعمل مو نفعه نفعه هذا هو اكل واقع يتا اما عنه يا ايوها الذين آمنوا يا قل يأو كسدهم بشكل ايمانا ايناي هم ايمان داري ما بارية و خده هاي وام عبادتي و خده بكين بس ايمان بشكل ايوها اخفتن that if you think the will, for the 5000, 227, they will need variousí c. He goes here with mercy and the Jessica Ginger of the coming years the most holy through hiselSH has had only эти sevenopaids come here. аксимically, the Son is of this planet because also there is a thrill, جناب مروری، کرای مروری، کچا مروری، جا که آقای لاری مروریه، جا را های برای مروری لاری مروری، خوشک مروری لاری مروری، نویی مروری لاری، این لاری مروری، او مروف هارو کاری وات کاتو شرط واره ود بتو مصرف درکاتو، آبها همچنین، همو اهل انسان، همو اهل مروری نه، آبها نشته بیا پارزیل که الان آغشی اهل خو پارزیل آورد جنم. ني نصائح التربيه والتعليم اه بنصيحتهم النصيحه كي وتاديبهم هي د اخلاق مشدده كي وتعليمهم دفتا خير كان بشكل كشغوتي واجب اثر دكو با بشكل كيفاش كشغوتي واجب اثر دكو با شنو اركان فر كان فر عبادات كان فر انا كانه غناح وكان فر كان او هم واجب اثر كي ساده که با بچیکت کو مالکو پاد زنی چه؟ لعنت جهنمی جنیدی شد واجب سرمیری جنیش لب کرد نصیحت کرد نص جنیشون یا فیل بلا عبادت کرد فیا دینه وی کرد فیا اندیکت وقتی گناه حرام یک کرد و یا نصیحت کرد و بیشتر شده و تکی چیه نحب خود توبه کرد وقتی بی عمارت سال الله علیه و سلم یاد فی صورت حفصه و إيك الوالدة <سؤال> كلين كقول ومخالف في عم بل قبل عالمي يقول تبي عم بل الله وسمو كان يا ما ممكن يشبك ونحبه خرابي سر ونيا سر واجبة في ماله هو سر واجب وبت الله أعزه الحمد لله من چ دکتور ادویت از دې به مې چقورن ادویت ازبوت کې نیومونیه چ مدرسه ادویت ازبوت کې کېد به مې چې دې بو ادویت از بوت کران چې سیدو ادویت از بوت ګرم درس دیرام چې او تحصیل دیږي په نړۍ کې نه بو دنیای ته نه اما بو دینی او بو اخلاق همو تحصیلیا هغه پوښتنه چې مسأله د دنیا خورنه او واخورنه او دکتوري او هغه شته چې کومه نړی کې مرغي دفاع حاجنیه کز بهشته ا وار کسی که عقل بیه، عقل کامل بیه، به شرایط که. من در ربع علی منیا نه وقتی ما مساله که تو منیا خارنو و خارنو آواش دن. کور ربع علی همه قبیل قرآنی داد منیا بودم چیز بود بی سر وی اندام پیامبر اسلام الله علیه وسلم. هر چند داش یه ناف قرآن و سنت اجدا افند. اما سیامامویم تری می‌بیشید خوفیره چیکرد؟ و تزود فین خیر زادی تقوه می‌بیشید خوفیره تقوه کرد. أبو الله عالميجد وأمر أهلك بصلاة واصطبر عليها أمره مولا خبك بشه من نبيجه وطاك شبه سهل صبر هبك واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية أبو الله عالميجد إسماعيل يكت عليه صلاة والسلام فيهن له بجد أيك الوافع عن بردوك كتشتغت مولا خبك كان يعمرهم بالصلاة وتنويعاً كان وذكاة ذكاة بدأ عند أبواه واجبة سب مازن ماله ونيه سب بواجبة جناخ وكريخ وكجخ وأغناه ما فيرا في عند أبكر فيرا أصلاً بيجم دنياه عمره جلته ونيه شهر ساعة أبو محاضرة هني نبستيله فيرش كي هوا كشته بابي تليف ونيه تبي فيرش كي نيا كده شندي بخلش ويشرنين لا بام مروفسانید. نیا اوجش ت ملاد بیجید. و نیا ت آقا غالب الملاي موافق قرآن و سنت و مسیح هد کوتی هربو ملاقات بیجا. ملاقات رو ملا خربه دو دو ت. ابتدا نصیحت کنم. های جمع رو نه را برش. ده واجب است مروی مروی آخو بیجید. نیا نصیحت کرد. قو انفسكم و اهنيكم أنا رجع قيامات بسياح من روبيه ذكرا. يوم بربجي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم. يعني نفس بس بسياح من روبي بتنير روبي ذكرا. ويا أهل واب بسياح أنا وياه شارب بسياح في صلى الله عليه وسلم كس رجع قيامات تينا باربيتها. إيه تعرف هالشارب بسياح لأن هناكرا. عن عمره فيما افناه فعمره يقول يقود شدوا بورانديا. وچي ادش علمه اخرين او او علم خاندش وفيربي وزاني وشعمل عمل وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه مولوي كل كرين او تشد صرف بيه وچي بيارديچي اه فيما ابلاه والجحيل ينقوش كودا بوراندي ها بيار عا عايد مروينا بسيش بودر مروينا كرن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بس يرى كيف ذيتم المرور يا ذكرى؟ المال المروري بيعم فالامير راع ومسؤول عن رعيته. رئيس دولته ايش رجع قيامته بس يرى ذي ذكرى؟ فولد تود قال دولة أخوي اشطبوا ي. من يتابعوا فلان تشينات كذا. بوا فلان تشسكر يا خالد. وبيعم بس على أساس والرجل راع في أهل بيته. وهو مسؤول عن رعيته. وميريش إيش موازن مال يا روجأقياماتة بسيار ده ذا كرنا كولا تبو نجودة خزانة خوف فلان شو تكن يا خالد بوك تبو نجودة تبو تا. فارنات كر تبو نصحت ناتكر تبو وقت شو يا خالد كني فلان شو لا خالد تبو نجودة نك توبيب كوكو بجربها والقرية و كجها و أفهمها روجأقياماتة شمل فيها ذا كرنا بسيار والبسيار اللي تياش يا ذا كرنا والمرأة راعيه في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها وجناش بسيار ده ذا كرنا المالوة مال مرغ و, و اول بچی کدومه دویش بسیار او سر هر دوکاتیا سر هر دوکا, دوکا باجوابن. دیشب جواب بسیار آنها به مدتیه کردن و از ایک الوایت سر روشا هم دیا هم وقت خودبار زین تیر نبست مدل خوبه همین. از بی من ویژه است بده، خوش همه نراتم بگن ویژه است بده. همانگی بس من خوب آراستله. آغی نجی نمیم، همه چه کرد؟ همون هم پاراسن آقای جهنم. واجب سرما بله در جامعات بسیار دلمن هدکن. مشتمل ونیا توجه نیجاس بیته اومال خوراند کرده و تگوند بودن آبم. و واجب سر مازن ماله و شوده بکت. نیت بیشته نه دغاز کده. جابشتین گاهو چو رابو چون ما حمام داده خیلی کروات چون بسته باند بیش نکرده فرق نه حد سر کرده. کجا گفت کرونه رابم؟ دو بی گاز سرباب یا فیرد. وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها اصبره وتشبكي لو قال صابر هبي في بينا فير كدان يعني ارى ولا اسكتي ليه غيرن فير شبدنا كان فيرنيش ناكم حتى ما اظن بيه جنوكه وني يعني ايش بلاكره همو آوتشسته منیه آوتشسته توبه جیونیه. اوه ولی اوه تا ولی اوه تا و آدم رو می‌روینی. واسه دسته مروی دامروفتی و تفسیری نکرد. یعنی من کجایی چه و خوب بچی که طعمانه قاندن؟ از وقت مازم بوم از بیش می‌وارن نویج آب کنه نویج نآوتن. بوم کجایی فر نکیم؟ از وقت مازم ویج ما کرخو فلان جستیل برکه ون فلان رزک برکه تو چنابی که حفک خوو بر نو که تندی. چون اصلا فر از که چونو پانتوری نه که پشت موزم بی کوشش گوتیم هر مو گوه چو واخته میگام نه که بینه او برنه اوکدیم میگید که من هر از پروژه اصلی بر بسیارم من تقصیر یه از به مساله جورا لب جورا احمد چیک اوان نکات بس حالیشه حالندک حالت شتن یچنه بسیر نه, نه بلکه که بس دوی کوی هم قویه، بسند عبادت اگر نکرد، نویش نکرد، دیگران گونه حقیقی ادکه. ات شن دت بیام مرو فونیا عوض دانه همه قوی دقل بیشیت خدا بیتیم مروص ساعت داد بیشیت قوی دقل کد جاری دقل کن و جاری بول آتی نویش نکرد، فلان گونه حقیقیه. اما همون واجب سر که سر بابی سر دای که اوا واجب است به هند روز عقامت پسیان مربیه تکه. اونو کم بین ناب و سماه دعفر الله بشيك وانيا ناينة تربية دا وكاس وانيا خمالي ناخد مسألة ديني مسألة اخلاقي ناينة في الكرن افاهمو بسيار دلكية اتكارن داكبوبة دل وقتاكب ورجاء قيامتين مقصرن او اجدش لهين اجد بهين عدالدان اهند رب العامين ناو تيقو انفسكم نارا ناو تيقو بارزا اغلي جهنم او تيحنقو كيدش واهليكم اهلي انبوش وين يا كملوا المقاصر صار هابي تروجا كيما تي او بون بون ان يمني او تغيرتها ملوذي او كوباكا جاك بس انا مكن مكا ما هاند مرؤواه بصرمان وهو سروي سري خلاص قتل شيء الأغري جهنم شيء نصيحة كنا وصياد الله عليه وسلم وأخته عائشة الحفصاء رضي الله عنها بالهرب الطبي اكل إيكلوا جناحها كري كوجته نصيحتك وقودها الناس والحجارة نارا إلا ناراً چوه هاتيه و تخو بارزن و مالا خو بارزن آقراكي ناكراه هاتي بو چي ناكرا؟ آبو تعظيمه يعني آقراكي غلق غلق مازنه كس نخوشيه و غرماتيه و نزايد حتى رجع قيامته إلا رب العالمين نبيت آقراكيه و كي يه دنيا ينيا و قودوها الناس و الحجارة و خوه او جشتبته تهل كريش ينيا هم غرماتيه و نخوشيه و عذابه و قلد لك مازنه و هم نیا و که دنیاش با بنزین و نفت و دارو يعني وشن آو غاز هل بیته وقودها یعنی آوشتی اف اجره یعنی حسابها چه دیده هل کردند داره ری اجره چنا؟ انسو مرووا کافرا و مشکر که چه دیده تی تحوش کردند و عادتاً هنیا لالی مد دنیا ایده يا اوغد دي ميروفا الاو بير دورا غازي ونفته باشانه حربنه اما روزا قيامتو چه هبيده هاو دي جهنمي چي دخوش كران چي دي هكران ميروفا والحجاره كل چي ديش بر بر جو چبر او سنم بن هي ضربه عالم روزا قيامتو ته دات جال كونفر او مشه قال عبادت هر دو گاد چي بي خوشكت او جهنم بر هم دځده په هنا چې د بو وسان ماور نه اف جهنم له د بينا عذاب دان او په هنا راځي ترینیش به چې اوا ونه وې دونکو چې کری وو دیمه پاره زنده ما خلاص کن د هغه بده نه پې چې بو کو خلاص کن وا ویشګنه مې نه کوي میته د نو جهنم دو د پی په عذاب دان آی تکاډر روان بج انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أبعاين مشتن مشركة وكافرة هنك وينقوا عبادتي ليد كري بجلي رب العالمين أو صنمت هنك وخده هنقوا يتون كرينا إله وخده هم مرجع قيامت إدبنا چه حصاب يعني يعني جهنم يعني حطاب جهنم يعني هم إدبنا دار جهنم يعني آخر جهنم يتبهنقو يتحوش كرا عليها ملائكة أبعاين بجيت سر درقفان وسلف الجهنم ملائكة الله. غلاض من يملوف لينينا. كم ملك لنا؟ نوز ها؟ نوزع عليها عشر. سورة المدفأر ده. نوزع ملك بالله. غلاض صفة وايش تبقى؟ غلاض يعني زفرن. يعني دلوا واقف نت واو نياي ترقن. شو راح نيا واقف نت كاني شيء شنا؟ شیده دونی شداد يعني دون یعنی گلک بقواتن و اول عربي عالمینی بومی گوتی دا کس نبجید رو جا قیامته ونیا از دیفاع الکره خوکم از دیفاع الکچا خوکم از دیفاع الژناخ خوکم لا لیوان ملاکتا ونیا دا چب بجمه اوکره منه اوکره منه اوکره منه اوژناخ منه بلکی چب کد بلکی عفو کد بجد اوکره ویه ونیا باکی دنیا میاد بچیک بچید ببای بخوب که تابا ببینه گناه عافوب که دبستان چو شلوت دانیه. میاد اول ملاقاته چه دلی دانیه داره؟ چرا حمد دلی دانیه؟ آن وقت مفسرها گذاشتن ند سر ویجوتی بسیم نو و جن چون کی فا او صفات ویجوتی من اما قرآن دبومهات یادتون غلاضن یعنی آخفنات وادلی و جلک رقاه چرا حمد دانیه شداید نیش یعنی جلک قوتن لا يعصون الله ما أمرهم يعني هر أمرك وهر فرمانك فرب العالمين نيت كذب بأمر يومين أو كان أصيان أباكوا بيد بكان منيا رخندها بقرن بو لا يعصون الله ما أمرهم يعني هر أمرك رب العالمين رب كان فأم بأملي ربيت كين قال أشتهي أم وش هنادين أمر رب العالمين وش هنادين أمر بيعمله سبحانه أوجشت يقول لأنيه هل أمرك ليه أتكن لا يعصون تجارا صيانوا بأملي ربهم ما كان ويفعلون ورابن كذكنيش كنيش أو تشجي بشر هاي ويا لا يعصن لها ونيا نابجي ااا أفجتنيه يعني أبا ونيا يا خالته ويا مش نفيش واجبا بس شنو قال لازم يشنوكه ملاكات اونياه لا اصيانها لولي واه كي جي بج سمعنا وعصينا ويفعلون ما يمرون يعني ضربا او امر دي هاتي جي كان جي لا يعصون الله ما أمرهم يعني بامري رب العالمينو كان واشتراب رب العالمين ويفعلون ما يمرون و هندت كان هندى ربعا مني جوتيه يعني زيدوا كي منو كان يفعلون ما يأمرون يعني نو كان أتوكى أمرنا ترى ربعا مني أبيشته يعني ساربخوشلون نو كان و يفعلون الذي يؤمرون به فقط بس شد كان بس ويت كان أو خدي لا يزيدونه ولا ينقصونه نزيدت كان ونا كم كان وبا سرمش واجبهم شو كان أبيه ذيك سرماش واجب آمده دبکن، اوشته خودگوییم مامچوب کن، همین دبکنندی خودگوییم ما، نزدیک دبکن، او نچلب کنیش، نکیمش کن. چون یزیده کردن چیه؟ بدعای او کیم کردن ما اش بدعای او نحه، يا ايها الذين كفروا استنبلا عمین جاسکه تافرها، فا روجاق يمتها يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يعني جاني كافره افربقشنا كان تعذرنا بالنواه هل اليوم بحثي رجاء ها رجاء يا متي الف لام ي ت با خمزاين ا و عذرنا قبل كان كان جيا رجاك يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم او رجاء عذر عملونا قبل كان يعني ملوفي بجوانيا من نظاني أو من ببولة أو رجت أفشتان هناك قبيل كران كانجيا هم هم الظانين روجة قيامتها تشمكي أبا بحسي دنيوية نياه دنيوية تهدا قبيل كران دنيوية أو عذر لها كملوفي بقوئينا وملوفي تاوباك رب العامين دي الملوفي قبيل كران أما بحسي روجة قيامتها يوم لا ينفع الظالمين معذراتهم ويراش رب العام أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ما يقولونه؟ فهو يقولون آياتي ديبو ميدغوتينك بحسي كي عذرايا هكذا واجه؟ كيف تفضل؟ مابر دنيا ها؟ ها دنيا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا بجمبنا في ونيا دنيا هذا ايه، كيدنا وقالوا ربنا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين تبشینم مشک نبون. ونیا اوا همو روز هم دی به هو عدراای نباقان دی و قال الذين استضعفوا للذین استكبروا ربنا هؤلاء الذين أضلون عن سبيلي. دچبه چن؟ تبشین یارا به خود اوا نه عملش لکرین عمل باقی. می‌ل نخوام فکر بود که نه کنه ایمان بینی را بس اوا نه. بس اواش روز قیامت چه نوعی؟ آه جناب رامد وی عتیدا ودی. بس چه نوعی وشنو هنا قبل كلام؟ عند شيء كالأدريتوه كنا من قبل وكيه هممو بتقلي كافرة لا تعتذر اليوم بتأفرو شو عذراب خنينبال هم قناهين قابل كنب إنما تجزون ما كنتم تعملون هم احتطابنا جهنم اذا كانت جزائي وعملية وخرابية وكفرية وشركية وقناحة وهم جود شو جو ظلم تدانية هم شو ظلم ينغون كين شو خرابية مقال هنغون كين زيتر عمله هنگو ام هنجو. عقوبه ناده هنگو چن عقوبه مده هنگو هندي عمله هنگو ها زیتر تلانية اما او بخو لومه ها كب کن ها لومه نفسه خب اما او شونه هنگو کری سبب واشو دا هنگل ده هاتی نت اراد و هاتی نام جهنمه او الحمد لله رب العالمين بس الله و على خير خلق. وعلى اله وصحبه اجمعين